إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى الله لا إله الله إلا الله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 دوماً فارتجي دوماً لظام فارتجي دوماً لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله ما لنا رب سوى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 عفو خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الود فضلهم خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا لا إله <سؤال> إلا الله لا إله إلا الله مَنَنَا رَبُّنَّ سَوَاءَهُ قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.